بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أل في ذلك قسم الذي حجر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 وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وجا ربك والملك صفّ صفّ وجاء يوم إثم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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فاذق في عبادي وَادَخُ لِي